تقرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعاد مطلوب زعيم شعبته لعمره عظيم لشعبه كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار بقدين كبار وقدين صغار مفعول بي بيقسمه ويفرقه ويقطعه فعين اللي جابه واللي جابه عشان يموت او ينتهي واطلوب زعيم لشعبه حكامه وخنه وتوهه وغيبه واللي انتبه منه وفه غموله عينه وكممه وسلمه في المعتقل لكلاب جعانه يقطعه لكنه رغم القهر قام سقر وزام وث اسبوع ينزلزل حصون الجلادين هات لنا صنفراس كامل المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقو يا عدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير فاسد يفتري يردم على دماغ الشقوق ويعلقوه في المشنقة او يرفعوه على راس خازو sa'id mayoul sha'al khawaf hakay w yikun kaman sama'ou sali biisma' la nabd italbna w yikun makanou fustna ma aish abadan fil usur w ba'd minna lil asaf saknin qubur yishrab w ya'kul aklina w wa'ish ka smadena un šorba un zaļā mūza un tad カラ شوami și ma of fiulle so